بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت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 124. الكنس والليل إذا عصعس 126. والصبح إذا تنفس 127. إنه لقول رسول كريم 128. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون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 وما تشاءون إِلَّا